سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيروا كل آية لا يؤمنوا بها وإيروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيله وإي. يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين